وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوث أَفَلَا يَنظُرُونَ وإلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصيبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيط إلا من تولى وكفر